Pismilla, الله brohimaj, ja brohimaj. No! Wal chodem ja maja sturru. Męta, bini ja, meti rombika, bimaj, jino. Wa in, 129. بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تقع المكذبين ولا تطع كل حل في. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصنين فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم تخافون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين 119. قال قَالَ ألم أقل لكم لولا تسبحون 110. قالوا سبحان ربنا إِنَّا كنا ظالمين فأقبل Walu ya wailana inna اخيره اكبر لو كانوا يعلن كذلك العذاب ولعذاب الاخره أكبر لو كان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 ما توم من ربّه لنُبذ بالعراء، لنُبذ بالعراء، وهو مذنون، فجتباه ربُّه، فجعله من الصالحين، وإياك أد الذين كفروا ليزلقونك بأذى لما سمعوا الذكر، ويقولون. جنون وما هو إلا